حسين أقدس عشيق خلى سيطين عروف وهو داربي ومسلكي وعن العماء الحروف شنتنا بوسط المهد غير ما أحرف أحد وشنتنا بوسط المهد غير ما أحرف أحد شنت أحس بدموع أمي أمي إذا تبجي بأسك واختلط دمه في دمي دمي وعاقضي ما نسك شنت أشوف أصيدي وأجمل رواياتي شن تحقق بالحسين ضع مقاياتي حيدار, حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار والجنون بدع خليف الحسين هو العقل من أنا عادي يا حسين بل قلبي تصل يتهموني واعترف انا لحسنا انجروا يتهموني واعترف انا لحسنا انجروا والله يا عالم احب احبه انا لحد الجنون من انوح القاني جنب جنب كون انا فوق الجنون عابس وعقل يفارقني انا حتى بالحنين لو قسمك جننني حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر وارتبط قلبي بهواك من دمع ايرتوي الشجاع في التر و اصل ال روابط بحب ولو يطاردني الزمن الحسين غوال وطن القاب لو زد نو حي نو حي على قطع النحاس ويعدم عيك في جراحه تكفي دمومه وهذا لا السماء صال يمطر دمومه حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر عالعهد باقي أنا وما يغيرني أحد تبقى أهداف الحسين في ضميري للأبد التغي مني كربلة وما يغي مني حار ملاء والتغي وما يغي مني حرمة كل شيء للعيشاك يجري يجري تصير المعجزة ولو أموت أحيي في قبري قبري على حسين العزيز على باقي على العهد رافع شعاراتي كربلائي للأبد والظام في ذاتي حيدار حيدار حيدار حيدار حي حي حي حي حي يا فاطمة كومي دم طفوفي هذا حسين كعبة السيوف العرض جابي وي يا فاطمة يا فاطمة قوي الى الطفوف هذا حسين كعبة سيوف العرض تبكي والسماء وويلاء هذا حسين العرب هذا حسين كعبت سيوفي الارض تبكي